بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم وإنما أتت تزكية الله عز وجل ووصف هذه الأمة بالخيرية لكونها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر قال سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله هذه الأمة وهذا طريقها أن تأمر بالمعروف وأن تنها عن المنكر وإلا ما استحقت هذه الخيرية أنظر في موقف وفي لمحه سريعة مما ذكرته لنا كتب السير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في غزوة قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض جنة عرضها السماوات والأرض هذا عرضها فكيف بطولها عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين إنه وإنها لمن الخسارة أن تقدم على جنة عرضها السماوات والأرض وليس لك فيها موضع قدم كما قالت حفصة بنت سيرين يرحمها الله وقوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض فقال عمير بن الحمان بخ بخي رسول الله قال ما يحملك على هذا القول قال رجاءً أن أكون من أهلها قال أنت من أهلها وكان يأكل تمرات يأخذهن من قرنه فألقى بهن ثم قاتل حتى قتل يرحمه الله وهذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وموقف الصديق في حروب الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم دفعوا ضريبة نصر الدين من دمهم والناس تزعم أن نصر الدين مجانا أبدا كنتم خير أمية أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وإلا أنظر في طول البلاد وعرضها من انتشار الفساد وظهور المعاصي واستبدال القوم بشريعة الله تبارك وتعالى بالعبادة ما يظهر ويتفشى في المجتمعات هذه مصر هذه بلد العلماء والدعاة والحفاظ بلد الأزهر بلاد الليثماء والشافعيين وتصبح ملها كل العابثين سيوطي البلاد ينوح يبكي وحافظنا يجاوبه أنين ينادي, ينادي العسقلان يا بلادي أضعنا الهديا كنا حافظين فيا فستط عمر العاص عودي يعود الطير كم طرح السنين لن تقوم لهذه الأمة قائمة إلا إذا وقرت كتاب ربها ورفعت سنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم وتحملت المسؤولية كاملة تجاه هذا الدين لما أذن الله تبارك وتعالى لهذه البلاد لما أذن سبحانه أن تنقشع عن هذه البلاد ظلمات الشرك والوثنية وأذن أن يدخل إليها نور التوحيد والديانة والإيمان انطلق عمرو بن العاص في جند المسلمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين فحط رحالهم في هذه البلاد في رحلة مباركة ولا يزال ولا تزال الدنيا تدين لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الفتوحات العظيمة. يقول زياد الزبيدي وكان من جند عمرو بن العاص أرسل عمر إلى رهبان البلدة فعرض عليهم الإسلام فلما أبوا كان السجال والقتال فأسر أناس فأرسل القوم يعرضون الدية أو الفدية لفكاك هؤلاء الأسرى فأرسل عمر يستشير أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه فقال له عمر اعرض على الأسر الإسلام اعرض عليهم الإسلام يقول زياد فكنا نأتي بالأسرة بالرجل الأسير ممن وقع في أيدينا فنعرض عليه الإسلام ونخيره بين الإسلام والنصرانية فإذا اختار فإذا اختار الإسلام كبرنا تكبيرة هي أشد وأقوى من فتح حصن من الحصون أو قرية من القرى فرحا بتبليغ دعوة الله تبارك وتعالى فرحا بدخول الناس في دين الله أفواجه لما تنظر كيف قال الحال بالمسلمين اليوم في مثل هذه الليلة المباركة في مثل هذا الزمان المبارك والناس يتضرعون إلى ربهم تبارك وتعالى أن يغفر لهم وأن يعفو عنهم وأن يكتبهم من عتقائه من النار ومن المقبولين لما تنظر إلى حجم هؤلاء الذين يجلسون على المقاهي وفي الطرقات وأنت لا تستشعر المسؤولية. تجاه هؤلاء إنها لمصيبة فكما أن الأمنة مسؤولية الجميع والتحضر والرقي مسؤولية الجميع في المجتمع فكذلك دين الله عز وجل هو مسؤولية الجميع وإلا كيف نكون خير أمة أخرجك للناس مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك مثالا بأناس استهموا على سفينة والحديث والقصة معروفة فإن مثل هذا الذي يرى المنكر ولا ينكر بالضوابط الشرعية بالحكمة والموعظة الحسنة كمن رأى الرجل يقتلع لوحاً من هذه السفينة ثم لا يفعل شيء ومثل الذي يستطيع أن يأمر بالمعروف وأن يبين الخير وأن يدل الناس على الخير وأن يعرف الناس على طريق ربهم تبارك وتعالى ثم لا نفعل فهو خائن لهذه الأمانة دين الله عز وجل في أعناقنا جميعا أمانة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أعناق المسلمين أمانة فهل عسيتم أنت وليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ماذا فعلنا تجاه هذه الأمانة؟ انظروا ونحن فقط نحسن الكلام ونقول الويل لمن خلق السفينة ليغرق من فيها ثم لا نتحرك. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففزقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعضون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرع ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لما تعيضون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديداً قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء والجزاء من جنس العمل لا تقدم ولا نجاح ولا فلاح لهذه الأمة إلا وفق ما جاء في كتاب ربها تبارك وتعالى وإلا انظروا إلى أحوال المسلمين اليوم لما تخلفوا عن دين الله عز وجل كيف أصبح حالهم؟ لا دنيا حصلوا وأفلاحوا فيها ولا دين تمسكوا به لكن انظروا إلى عظمة هذا الدين ما يدخل في مكان يصاد فيه فطرا سليمة وأفئدة نقية إلا ويصنع العجائب يصنع العجائب من تغيير الناس تنظر إلى أيوب السختيار والفضيل بن عياب وكلهم أعاجل ما الذي غيرهم ما الذي جعل هؤلاء من أئمة التابعين ومن سادات المسلمين إلا هذا الدين فلما استشعروا عظمة هذا الدين واستشعروا هذه المسئولية انطلقوا في المجتمعات أميرين بالمعروف ناهين عن المنكر فكان الواحد منهم لا يموت إلا مجاهدا أو أميرا بالمعروف وناهيا عن المنكر فإن لم يكن لا مجاهدا ولا علما ما عابدا في مصلاه في محرابه راكعا ساجدا أما نحن فلا حياة ولا ممات لذلك الأمل فيكم جميعا في شباب هذه الأمة الأمل في هؤلاء الذين يصفون أقدامهم بين يدي الله تبارك وتعالى الأمل في من يحبون كلام الله يدمنون القراءة في كتاب الله تبارك وتعالى الأمل في الذين يوقرون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويعظمون سنته الأمل فيكم يا عباد الله يا أصحاب الصلاة يا أهل الصيام والذكر والقرآن والقيام هذا هو الأمل لما فتح الله عز وجل على المسلمين بلاد قبرص فرق بين أهلها بعض الناس بيعتقد أن البلاد محفوظة وإن مستحيل يأتي كذا ومستحيل يأتي كذا والأمور ليست كما يظن هؤلاء فإن المقياس عند الله تبارك وتعالى الطاعة والمعصية الإيمان والنفاق أو الإيمان والكفر ليس ثم نسب بين الناس وبين الله عز وجل إنما هي الطاعة فرق بين أهلها فجعل أبو الدرداء يبكي رضي الله عنه وأرضاه كيف تبكي في مثل هذا اليوم؟ قالوا أتبكي في يوم أعز الله عز وجل فيه الإسلام؟ قال إنما أبكي على مثل هؤلاء القوم، وكأن أبو الدرداء يبكي علينا سلفاً يبكي على أحوالنا يبكي على مصاب قد يصيب هذه الأمة حين تخلفها عن كتاب الله حين تقهقرها عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم يقول بينما هم أمة قاهرة ظاهرة أعرضوا عن كتاب الله أو قال أعرضوا عن أمر الله تبارك وتعالى فأتاهم ما ترون اختار الله عز وجل للناس طريق الهداية والإيمان والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا تماما بتمام كما اختار الله عز وجل لبني إسرائيل في مثل هذه البلاد منذ آلاف السنين وضللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بالمعاصي والذنوب بالتخلف عن أمر الله تبارك وتعالى باستحسان أراء الناس وترك شرع الله تبارك وتعالى ثم لما استبدلوا أمر الله تبارك وتعالى وشريعة الله عز وجل انظروا كيف قال الله عز وجل لهم أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء بغضب من الله فلم يزالوا في هذا الغضب حتى قتلوا أنفسهم فلم يزالوا في هذا الغضب حتى جعلهم الله تبارك وتعالى في التيه أربعين سنة الرجل لا يستطيع أن يصل إلى داره أن يرى بيته يمشي طوال النهار تماما بتمام ما يحدث اليوم نحن في تيه نحن في زمن عقوبات كما يقول بعض. الصالحين نحن في زمن التيه لن نخرج من هذا التيه إلا من باب الدين إلا من أبواب الديانة والتقوى والإيمان من باب السنة واتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلا كل محاولة للخروج من هذا الدين لا توافق كلام الله ولا هدي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهي فاشلة تركت فيكم ما إن تنسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا انظروا ضرب الله عز وجل لنا مثالا آخر في القرية ضرب الله مثلا قرية كانت آمرة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بماذا بما كانوا يصنعون بفعلهم. بما كسبت أيديهم لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عيمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا الإعراض عن دين الله تبارك وتعالى مصيبة كارثة الإعراض عن أمر الله تبارك وتعالى يصيب الأمم بالذلة والمهانة الإعراض عن دين الله تبارك وتعالى مجلبة لكل خسارة فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرب وبدلناهم سنة الله تبارك وتعالى في الذين خلو تبديل أحوال الناس ليس بالأمر الهين أن يبدل الله تبارك وتعالى أمن الناس بالخوف طيب معايشهم بالتضييق ليس بالأمر الهين المسألة في أيدي الناس في أيدي المجتمعات إما أن يتوبوا ويثوبوا ويعودوا إلى الله تبارك وتعالى أو أن يبدل الله عز وجل عليه لكن هناك مسؤولية تجاه أولئي الأفراد الذين أحيى الله عز وجل قلوبهم بنور الإيمان بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينبغي عليهم أن يتركوا هذا الأمر وإلا ما فائدت وجود هؤلاء الناس كما قال فضيلة الشيخ بالأمس أنا أهلك وفينا الصالحون نعم إذا كثر الخبث إذا على هذا الخبث إذا تقاعس أهل الخير عن تبليغ الحق للخلق ونشر الدين بين الناس أن يقوموا لله تبارك وتعالى بأمر الدين حتى ولو من باب معذرة إلى ربكم أما أن نترك الأمور على هذا النحو فليس هذا من دين الله عز وجل في شيء وليس من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شيء فالله عز وجل لا يحاب أحدا إنما هي سنن ونواميس جعلها الله عز وجل في هذه الأرض إن الدعوة لها نقام عظيم عند الله تبارك وتعالى والداعية له عند الله عز وجل أجر عظيم انظروا يا عباد الله إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتخيل معي ما الذي أخرج هؤلاء من بلد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الطيب الطائر إلى هذه الآفاق فتحوا الشام والعراق ومصر ثم غرب إفريقيا ثم الصين في أقاص الشرق أو الشمال الشرقي ثم جنوب ثم وصلوا إلى أوروبا إلى فرنسا ما الداعي مثل هذا لماذا لم يعكفوا على الصلاة والذكر في بيت الله الحرام أو في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الداعي لهم ذاك المعنى المستقر في قلوبهم هذا المعنى هو الذي يتردد أحياناً بين جنباتنا ماذا يعني كوني مسلم؟ ماذا يعني كوني مسلم؟ هل ماذا يعني كوني مسلم؟ سؤال كبير أو صعب أبداً يعني هذا أنني عبد لله تبارك وتعالى أأتمر بأمر الله أقوم بحق هذا الدين في تبليغ الحق إلى الخلق أن تكون أداة خير كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنتم خير الناس إلى الناس هذه أمانة والكل موقوف بين يدي الله عز وجل والله عز وجل يقول وقفوهم إنهم مسؤولون في هذا الموسم العظيم بعدما عيننا ما رأينا من عبادة الصالحين من قراءة وذكر وقيام إلى غير ذلك حري المرء أن ينتقل إلى مرحلة أخرى مرحلة الانتفاع بهذا العمل أن يبلغ هذا الحق الناس أن يخرج على الناس لا تكون كالغاز الخامل لا يشتعل ولا يساعد على اشتعال إن لم تستطع أن تكون داعية فهيئ الجو للدعاء ربنا تبارك وتعالى أوحى إلى نبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمور بسيطة يخبر عنها أن هذا الرجل الذي نحى غصن شوك عن طريق المسلمين شكر الله عز وجل له ذلك فدخل الجنة فما بالكم من ينحي هذه الآثام والفواحش ويبين هذه الذنوب والمعاصي الخلق ثم يأخذ بأيديهم إلى طريق النور إلى طريق الحق والفضيلة إن كان نحى وصنى شوك عن طريق المسلمين فشكر الله عز وجل له فأثابه الجنة فكيف بمن يمهد ويعبد طرق الإيمان للناس من بيان الحق للخلق ومن تعبيد الناس لرب الناس ومن تعرفهم بدينهم ومن يعني الإشارة لهم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم والله إنه لأعظم فضل ويكفي في ذلك قوله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين